وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحياة لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ مَخْلِصِينَ لَا يُجَدِّنَ فَلَمَّا نَجَّاءَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَيَتَمَنَّوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ قُتِلُوا بِمَا أُنفِقُوا وَلَٰكِنْ يَبْتَغُونَ وَلَا يُبْدُونَ أَوَانَ يَرَوْنَ أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ سَرَاعَ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا دَاءَ أَلَمْ يَسْنْ فِي جَهَنَّمَ مَمْسَوْلٌ لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ولبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين மியுமர்சரி انصروا من يمشي